إن يقولون إلا كذبا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 في سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصل لما نبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأه بالحق. 111. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 112. على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا 113. هؤلاء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 ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم عيقارا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم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 111. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا 112. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب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 وَالَّذِى وَلَّى وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ كتاب مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ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 إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه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 جنتين من أعنابه وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كلت الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خيالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما له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 قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نقفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي 112. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا 113. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاؤُهَا ضَرًّا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ قَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا آن فَقَفِيهَا وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُشِّهَا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 وتدير المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارده وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا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 فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُومٌ بِأَسَلِ الضَّالِ مِنَ بَدَلَهُ مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وما كنت متخذ المضلل عبدا ويوم يقولون آذوا شركائ الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبقا ووأ المجرمون النار فغنو أنهم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 نسياه حوتا فاتخذ سبيله في البحر سرباء فلما جوزا قال لفتاه أتينا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أتينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت وما 119. وأنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ 112. فارتدى على آثارهما قصصا 113. فوجد عبدا من عبادنا 114. آتيناه رحمة من عندنا 119. وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إن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 114. سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا 115. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما 116. فوجدا فيها جدارا يريد أن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 116. وملك يأخذ كل سفينة رصبا 117. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين 119. أي أن يرهقهما طغيانا وكفرا 110. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما 111. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما 119. وكان أبوهما صالحا 110. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك 111. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين 119. قل سأتلو عليكم منه ذكرا 110. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا 111. سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ آمَا تُعَذِّبُ وَإِنَّ أَنْتَ اتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ 113. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا وَأَمَّا 114. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا مِنْ وسنقول له من أمرنا يسرا 116. ثم أتبع سببا حتى إذا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 111. أجعل بينكم وبينهم ردما 112. آتوني زبر الحديد 113. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا 114. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا 114. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 115. قال هذا رحمة من ربي 116. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا 117. وكان وعد ربي حقا 118. بعضهم يومئذ يموج في بعض 111. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا 112. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا 113. الذين كانت أعينهم في غطاء عن وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَبْعَ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَخَذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أُولِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. 124. وذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا 125. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا